قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دُعِيَ الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ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 بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزا كل نفس بما كسبت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 ما للظالمين من حميم ولا شفيا يُطَع ما للظالمين من حميم ولا شفيا يُطَع يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي دور والله يقضي بالحق